انظر كيف نصرّ الآيات ثمّهم يصلّفون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله برغتة أو جهرة بَغْتَةً أو جهرة هل يهلكوا إلا القوم الظالمون وما نصر المرسلين إلا مبشرين ومؤمنين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا لكم عندنا غَزَائِيَ الله وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ لِ히 الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ليس لهم من دونه وليو ولا شفيع إلا علهم يتقون ولا تقرض الذين يدعون ربهم بالغدات والعش اللي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين